بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاضرين الله رسول الله البحث فعلان في مسألة الاستطاعات تركنا البحث حول أحكام العديد وحكم المجنون دعا فائدة عملية انتقلنا إلى بحث الاستطاعة والبحث في الاستطاعة في جهتين الأولى الكلام حول مفاد الآيات والجهة الثانية الكلام حول مفاد الروايات وفي الجهة الأولى نبحث في مقامين الاول في ان اصاعه هل هي قيد في اصل المشروعيه أو أنها قيد في الإلزام والمقام الثاني هو البحث في تحديد المراد من الاستطاعات في الآية المباركة المقام الأول هناك تصوران التصور المشهور. أن الاستطاعة قيد في أصل المشروعية بمعنى أن حجة الإسلام لا مشروعية لها الا مع الاستطاعه والتصور الثاني ان الاستطاعه قيد في التنجوز والإلزام لا في أصل المشروعية وقد استدل للتصور الثاني بعدة قرائم من الآيات المباركات وهي ثلاث يعني الآيات الآية الأولى قوله تعالى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فيقال. بان الآية دالة على كون الاتيان بالحج مطلوبا مطلقا أي سواء كان صفاعة أم لم تكون؟ وذلك لوجهين. هل أول أن الأذان المأمور به إنما هو مأمور به لا على نحو الموضوعيه بل على نحو الطريقي اي ونقول بالحج اعلاما وتبليغا لمطلوبية الحاج الحج من قبل المكلفين فالمستفاد من الآيات أن الحج مطلوب بواسطة الأمر بتبليغه عن طريق الأذان والثاني ما ذكر في كلمات الفقهاء في غير مورد من ان غايه المطلوب مطلوب مثلا في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وليلقهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ذكر الفقهاء أن الآية دلت على كون الحذر غايه للانذار وبما ان الانذار مطلوب فغايته مطلوبه ايضا تم في الايه التي ذكرناها كذلك فانها جعلت الاتيان بالحاج غاية للأذان وأذن في الناس بالحاج يأتوك وبما أن غاية المطلوب مطلوبة سفاد الآية ملثيان بالحج مطلوب ولو راجلان ولو لم تكن هناك راحلة إذن فمقتضى هذين الوجهين انه لا تعتبر الاستطاعه في اصل مشروعيان الايه الثانيه قوله تعالى واتم الحج والعمره لله مقتضى اطلاق هذه الايه ان الاتيان بالحج التام أمر مطلوب في نفسه سواء كان هناك استطاعة أم لا الآية الثالثة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه الآيات على قراء تدل على أن الاستطاع قيد في الإلزام وليست قيدا في اصل المشروعيه القرينه الاولى التعذير بحرف الاستعلاء على الناس فانه لو كان المقصود من الآية ديان أصل المطلوبية لاكتفي بلام الاختصاص وهو قولنا فان الايه لو كانت عبارتها هكذا ولله الحج ممن استطاع اليه سبيلا لكانت دالة على أصل المطلوبية من خلال لام الاختصاص ولله قبلها ولله إيه هو هذا لله لا نفس لله هذا يعمل بالإجزاء لا نق الله, الله ما يخالف على الناس فاضافه حرف الاستعلاء في قوله على الناس قارينات على ان الايه كما تتضمن بيان اصل المطلوبيه فانها تتضمن بيان الإلزام وحيث ان الاستطاع في قوله من استطاع قيد لمفادي عرف الاستعلاء فالنتيجه أن مفاد الايه دخل الاستطاعه في الالزام والمنجزيه لا في اصل الطلاب القرينه الثانيه قد يقال بان الايه حيث دلت على اعتبار الاستطاعه فهي مقيد لإطلاق الآيات السابقات فتحمل الآيات الأخرى على هذه الآيات حمل المطلقي على المقيد ولكن الصحيح هو اطلاق تلك الآيات قرينة على أن الاستطاعة في هذه الآيات قيد في الإلزام والسر في ذلك نقطتان الأولى. أن المطلق إذا ورد في مقام بيان الحكم الفعلي فإن وروده في هذا المقام. يجعله آبيا عن التقييد مثلا اذا قال المولى في الغنم السائمه زكاة فإن هذا المطلاق ورد في مقام بيان الحكم الفعلي فالتعويل من قبل الإمام في بيان المراد منه على تقييد سيأتي من إمام لاحق تأخير للبيان وقت الحاجة إذن متى ما كان المطلق كالآية المباركة وأذن في الناس واردة أو واردا في بيان الحكم الفعلي فإن إطلاقه يكون مرادا جديا لا يقبل التقييد الحاج ودوب الحاج نعم الآية في بيان هذا هذا ما مو مقام بيانها تكون فعلي صار صار بيانه فك بالاختبار لأن الآيات المتعارضة لأصل التشريع هي تبين الحكم الاختبار لا تبين الوظيفة الفعلية الآه ولكن لماذا لأن ده أن هذه الآية ليست في مقام البيان من باب من ناحية الصلاة فإذا ليست الحاجة. في مقام بيان حكم الفعل هذا هو ظاهر الآية أذنك الناس بالحج يأتوك رجالين نعم. مورد نزول الآية أنه لما, لما فتح مكة أمر في ذلك الوقت بأن يعلن الحج حتى يأتي الناس فكانت في, مقام بيان, فكانت في مقام بيان حكم فعلي هذا أولي. مورد نزول الآية أنها وردت لبيان حكم فعليا في حين نزولها هات الناس مطلوب منهم أن يأتوا حتى ها فلنسى في من إحنا واحدة واحدة. فإذا جاءت لمقام بيان حكم فعلي من المستهجن أن يعتمد المولى وورد بجل الوظيفة الفعلية الآن على تقييد سيأتي بعد سنة هذا لو كان في مقام تعليم الحكم الشرعي يمكن أن يعتمد على مقيد لاحق أما إذا يريد بيين الوظيفة الفعلية الآن من المستهدى أن يعتمد على مقيد لاحق آياتي مطلقة في أغلب الآيات القرآنية كل آية وردت في مقام بيان الحكم الفعلي هذا أول الكلام رجعت للنقاش أول أو الثاني ياكل أصل المبنى، ياكل أصل البناء. أصل كونها في مقام الحكم الفعلي أول. هذا مورد نزولها. مورد نزولها. مورد نزول كل المفسرين أجمع على أنها نزلت بعد أن فرّا من فتح مكة فأمر بحجة أن... الوداع وأن يعتد الناس. إنه يجب عليه. إذا فكانت في مقام بيان الوظيفة الفعلية، مو بيان التعليم، مو أنه أنت مأمور أن تعلم الناس حكم الحج، لا مأمور بأن تحج بالناس في هذه السنة. بيان لوظيفة فعلية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله هذه جيد تعوى وثانيا النكتة الثانية أنها النكتة الثانية أنها دلت على مطلوبية الحج ولو راجلان يأتوك رجالان ومن الواضح أن هذا التنصيص مانع من أن يكون المراد الجديد من الآيات هو مقصودية الحاج في فرض استطاعه راجل تجار تجار يستطيع يعني حج راجل استطاعه يعني الزاد والراحله شيء كمان استطاعه في كل شيء ليش نغير البديهيات الفقهيه يقولون المال الاستطاعه <تصفيق> ان يملك الزاد والراحله بي. صح. هذا الآن الذي يحزر راجلين وما يملك الزاد والراحلة. إذا لا أنا لا أستطيع المشي إلى الحاج، ألا يدخل هذا في يمنع من من فعليات الحجاج؟ احسنتم! فرجعتم لماذا أنتم الآن؟ رجعت إلى أن الاستطاعة الخاصة الاستطاع وملكية الزاد والراحلة. استطاعة بدنية هناك. ليش ما حل النزاع عن استطاعة البدنية؟ من راعي يعني ملكية الزاد والراحلة كل بعد من أول إلى الآن إحنا نبحث. هل أما الاستطاعة الخاصة لإنخذوا عليه الفقهاء وهي ملكية الزاد والراحله دخيلة في الإلزام أو دخيلة في أصل المشروع لا نقصد أصل القدرة المدنية فأصل القدرة المدنية قيد عقلي هذا في كل تكليفه وليس في باب الحج فقط القدرة على المتعلق هذا قيد عقلي في كل تكليفه نحن كلامنا في الاستطاعة التي أخرج في باب الحج التي هي استطاعه خاصة هل هذه قيد في أصل الإلزام بالحاج أقل في أصل مطلوبيته أو قيد في الإلزام به هناك في مقرائل على أنها قيد في الإلزام لا في أصل مش مطلوبية القرينة الثالثة أن الظاهر أن المراد بالاستطاعة في الايام هي استطاعة المسير للقدرة على النسك وذلك لقرينتين الأولى التعبير بإلاء بإلاء إله دالة على الانتهاء. حيث قال من استطاع إليه ولم يقل من استطاعه. فالتعبير بإله الى قرينه على اراده استطاعه السير الى الحاج والثانيه التعبير بالسبيل من استطاع إليه سبيلا فإن السبيل بمعنى الطريق فإذا مثال الايه هو الاستطاعة هو استطاعة المسير النتيجة أن مؤدل آياء تقييد الإلزام باستطاعة المسير لا أن استطاعة المسير قيد في أصل مشروعيات يأتي الكلام في مناقشة ذلك.